بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم أبارك عليه وآله وصحبه أما بعد مجلسنا التاسع عشر من مجال السمع كتاب التيثير في القراءات السبع في الإمام أبي عمر الداني رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي سورة المؤمنين قرأ ابن كثير لامانتهم هنا وفي المعراج بغير الف على التوحيد والباقون بالالف على الجمع حمزه والكسائي على صلاتهم على التوحيد والباقون على الجمع أبو بكر وابن عامر عظما فكسونا العظم لحما بفتح العين واسكان الضاء فيهما والباقون بكسر العين وفتح الضاء والالف بعدها الكوفيون وابن عامر سيناء بفتح السين والباقون بكسرها ابن كثير وأبو عمر تنبت بالدهن بضم التاء وكسر الباء والباقون بفتح التاء وضم الباء وعلى ومن إله غيره ومن كل زوجين قد ذكر أبو بكر منزل بفتح الميم وكسر الزي والباقون بضم الميم وفتح الزي هات. هذا قد ذكر في الوقت ابن كثير وأبو عمر تكترا بالتنوين ووقفا بالألف عوضا منه والباقون بغير تنوين وهم في الراء على أصولهم إلى ربوة قد ذكر الكوفيون وإن هذه بكثل الهمزة والباقون بفتحها وقفف ابن عامر النون وشددها الباقون نافع تهجرون بضم التاء وكسر الجيم والباقون بفتح التاء وضم الجيم ام تسالهم خرجا قد ذكر ابن عامر فخرج ربك باسكان الراء من غير الف والباقون بفتحها وبالالف ابو عمرو سيقولون الله الله في الحرفين الاخرين بالالف ورفع الهاء والباقون بغير الف مع كسر اللام وجر ولا خلاف في الحرف الأول ابن كثير وابن عمر وأبو عمر وحفظ عالم الغيب بخفض الميم والباقون برفعها حمزة والكتائي شقاوتنا بالآلف مع فتح الشين والقاف والباقون بكسر الشين وإذ القاف نافع وحمزة والكتائي سخريا هنا وفي صاد بضم السين والباقون بكسرها ولا خلاف في الذي في الزخرف حمزة والكتائي إنهم هم بكسر الحمزة. والباقون بفتحها ابن كثير وحمزة والكسائي قل كم لبثتم بغير ألف وحمزة والكسائي قل إن لبثتم بغير ألف والباقون بالالف فيهما حمزة والكسائي ترجعون بفتح التاء وكسر الجيم والباقون بضم التاء وفتح الجيم فيها يا أون واحدة لعلي أعمل سكنها الكوفيون سورة النور. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وفرضهاها بتشديد الرأي والباقون بتخفيفها ابن كثير به ما رأى هنا بتحريك الهمزة والباقون بإسكانها ولا خلاف في الذي في الحديد المحصنات قد ذكر حفص وحمزة والكتائي أربعة شهادات. الأول برفع العين والباقون بالنصب ولا خلاف في الثاني. حفظ والخامسة أن غضب الله بنصب التاء والباقيون برفعها ولا خلاف في الأول نافع اللعنة الله وأن غضب الله بتخفيف النون فيهما ورفع التاء وكسر الضاد من غاضب ورفع الهاء من اسم الله عز وجل والباقون بتشديد النون ونصب الفاء وفتح الضاد وجرز الهاء خطوات قد ذكرها. عمزة والكثائي يوم يشهد بالياء والباقون بالتاء نافع وعاصم وأبو عامر وهشام على جيوبهن بضم الجيم والباقون بكثرها أبو بكر وابن عامر غير اولي الإربة بنصب الراء والباقون بجرها ابن عامر أيه المؤمنون وفي الزخرف يا أيه الساحر وفي الرحمن أيه الثقلان بضم الهاء في الوصل في الثلاثة والباقون بفتحها ووقف ابو عمرو والكسائي عليهن أيها بالالف ووقف الباقون بغير الف ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي ايات مبينات في الموضعين هنا وفي الطلاق بكسر الياء والباقون بفتحها أبو عمرو والكسائي درزي بكسر الدال والمد والهمز وابو بكر وحمزة بضم الدال وبالهمزه وإذا وقف حمزة سهار الهمزة على أصله والباقون بضم الدال وتشديد الياء من غير همز ابن كثير وأبو عمر توقد بالتائف مفتوحة وفتح الواوي والدال والقاف مشددا وأبو بكر وحمزة والكثائي بتاء مظلومة وإسكان الواو الواوي وضم الدال مخففا والباقون كذلك إلا أنه بالياء ابن عمر وأبو بكر يسبح له بفتح الباء والباقون بكسرها البزي سحاب بغير تنوين والباقون بالتنوين ابن كثير ظلمات بالخفض والباقون بالرفع خلق كل دابة قد ذكر أبو بكر وابو عمر وخلاد بخلاف عنه ويتقه بإسكان الهاء وطالون باختلاس كسرتها والباقون بصلتها وحفص ويتقه بإسكان القاف واختلاس كسرة الهاء والباقون بكسر القاف والهاء في الوقف ساكنة بإجماع أبو بكر كما استخلف بضم التاء وكثر اللام وإذا ابتدأ ضم الالف والباقون بفتههما وإذا ابتدأوا كسروا الالف ابن كثير أبو بكر ولا يبدلنهم مخففا والباقون مشددا ابن عامر وحمزه لا يحسبن الذين بلياء والباقون بالتاء أبو بكر وحمزة والكتائي ثلاث عورات بالنصب والباقون بالرفع أو بيوت أم هاتكم قد ذكر ليس فيها من الياءة في شيء سورة الفرقان قرأ حمزة والكتائي نأكل منها بالنون والباقون بالياء ابن كثير وابن عامر وأبو بكر ويرعر لك برفع اللام والباقون بجزمها ضيقا قد ذكر ابن كثير وحفص ويوم يحشرهم بالياء والباقون بالنون ابن عامر فنقول أأنتم بالنون والباقون بالياء حفص فما تستطيعون بالتاء والباقون بالياء الكوفيون وأبو عمرو ويوم تشقق هنا وفي قاف بتخفيف الشين والباقون بتشديدها ابن كثير وننزل بنونين الثانية ثاكدة وتخفيف الزاي ورفع اللام الملائكة بالنصب والباقون بنون واحدة وتشديد الزاي وفتح اللام ورفع الملائكة وتمود والرياح وبشرا وليذكر مذكور قبل حمزة والكتائي لما يأمرنا بالياء والباقون بالتاء حمزة والكتائي فيها سرجا بضمتين والباقون بكسر السين وفتح الراء والف بعدها حمزة ان يذكر بإسكان الذال وضم الكاف مخففة والباقون بفتحهما مشددتين نافع وابن عامر ولم يقتروا بضم الياء وكسر التاء وابن كثير وابو عمق بفتح الياء وكسر التاء والباقون بفتح الياء وضم التاء ابن عامر وابو بكر يضاعف له ويخلود برفع الفاء والداء والباقون بجزمهما وابن كثير وابن عامر على اصلهما يحذفان الالف ويشددان العين ابن كثير وحفصل فيه مهانا بصلة الهاء هنا خاصه والباقون يختلسون كثرتها الحرميان وابن عامر وحفص وذرياتنا بالالف على الجمع والباقون بغير الف على التوحيد ابو بكر وحمزه والكفائي ويلقون فيها بفتح الياء واسكان اللام مخففا والباقون بضم الياء وفتح الله مشددا فيها يا آدم يا ليتني اتخذت فتحها أبو عمر وإن قوم اتخذوا فتحها نافع وأبو عمر والبزي سورة الشعراء قرأ أبو بكن وحمزة والكتائي طاسيم هنا وفي أول القصص وطاسين في أول النفل بإمالة فتحة الطاء والباقون بإخلاص صفته، وأظهر حمزة النون من جائسين عند الميم هنا وفي القصص وأظهامها الباقون أرجه وقال نعم وتلقفوا وامنتم وان أسري ووعيون قد ذكر الكوفيون وابن ذكوان حاذرون بألف والباقون بغير ألف حمزة فلما ترى الجمعان بإمالة فتحة الراء وإذا وقف أتبعها الهمزة فأمالها مع جعلها بين بين على أصله فتصير بين ألفين ممالتين الأولى أميلت إمالة فتحة الراء والثانية أميلت الإمالة فتحة الهمزة وهذا تحكمه المشافهة غير أن هذا حقيقته على مذهبه والباقون يخلصون فتحة الراء والهمزة في حال الوصله فأما الوقف الكسائي يقف بإمالة فتحة الهمزة فيمير الآلفة التي بعدها المنقلبة من الياء لإمالتها وورش يجعلها فيه بين بين على أصله في ذوات الياء والباقون يقفون بالفتح ابن كثير وأبو عمر والكسائي إلا خلق الأولين بفتح الخاء وإسكان اللام والباقون بضمهما الكوفيون وابن عامر فارهين بالألف والباقون بغير ألف الحرميان وابن عابر أصحاب ليكة هنا وفي صاد بلا من مفتوحة من غير همزة بعدها ولا ألف قبلها وفتحت تاء والباقون بألف واللام مع الهمزة وخفض التاء والذي في الحجر وقاب بهذه الترجمة إجمع غير أن ورشا يلقي فيهما حركة الهمزة على اللام على أصله بالقصطات قد ذكر حقص كسافا هنا وفي سبأ بفتح السين والباقون بإذكانها ابن عامر وأبو بكر وحمزة والكسائي نزل به بتشديد الزاي والروح الأمين بنصبهما والباقون بتخفيف الزاي والرفع ابن عامر لم تكن بالتاء لهم آية بالرفع والباقون بالياء والنصب نافع وابن عامر فتوكل بالفاء والباقون بالواو ويتبعهم الغاغون قد ذكر يآتها ثلاث عشرة ياء إني أخاف وإني أخاف ربي أعلم فتحهن الحرميان وأبو عمر وبعبادي إنكم فتحها نافع إن معي ربي فتحها حفص لي إلا رب لأبي إنه فتحها نافع وأبو عمر و ومن معي فتحها ورش وحفص إن أجري إلا في الخمسة فتحهن نافع وأبن عامر وأبو عمر وحفص سورة النمل قرأ الكوبيون بشهاب بالتنوين والباقون بغير تنوين ابن كثير أو ليأتينني بنونين الأولى مفتوحة مشددة والباقون بواحدة مكسورة مشددة عنصم فما كفى بفتح الكافي والباقون بضمها البزي وأبو عمر من سبأ هنا وفي سبأ بفتح الهمزة فيهما من غير تنوين وقنبل بإسكانها فيهما على نية الوقف، والباقون بخفضها فيهما مع التنوين الكتائي ألا يسجد بتخفيف اللهم ويقف ألا يا ويبتدي أسجد على الأمر أي ألا يا أيها الناس اسجدوا والباقون يشددون اللامة لاندغام النون فيها ويقفون على الكلمه باسرها حفص والكسائي ما تخفون وما تعلنون بالتاء فيهما والباقون بالياء عاصم وابو عمرو وحمزه فألقه إليهم باسكان الهاء وقالون يختلس كسرتها في الوصل والباقون يشبعونها فيه انا آتيك به قد ذكر في الاماله قنبل عن ساقيها وفصاد في الفتح على سؤقه بالهمز في الثلاثة والباقون بغير همز حمزة لا تبيتنه وأهله ثم لتقولن بالتاء فيهما وضم التاء الثانية في الأولى وضم اللام في الثانية والباقون بالنون وفتح التاء واللام مهلك أهله قد ذكر الكوقيون أن دمرناهم بفتح الحمزة والباقون بكثرها قدرناها قد ذكر عاصم وأبو عمر خير فأنبتنا به بلياء والباقون بالتاء أبو عمر وهشام قليلا ما يذكرون بلياء والباقون بالتاء ابن كثير وأبو عمر بل أدرك علمهم بقطع الألف وإذ الدال من غير ألف والباقون بوصل الألف وتشديد الدال وألف بعدها نافع اذا كنا ترابا بهمزه مكسوره على الخبر والباقون على الاستفهام وهم على مذاهبهم فيه وقد ذكر ابن عامر والكسائي إننا لمخرجون بنونين على الخبر والباقون بوحيدة على الاستفهام وهم على مذاهبهم وقد ذكر الرياح وبشرا وفي ضيق قد ذكر ابن كثير ولا يسمع بلياء مفتوحة الميمي الصم بالرفع وكذا في الروم والباقون بالتائي مضمومة وكسر الميم الصم بالنصب حمزة أن تتهدي بالتائي مفتوحة وإذ الهاء في السورتين هنا وفي الروم العمي بالنصب وإذا وقف أثبات الياء فيهما والباقون بالياء مكسورة وفتح الهاء وألف بعدها العمي بالخفضي ووقفوا هنا بلياء وفي الرومي بغير ياء اتباعا للمصحف حاش الكثائي فإنه وقف عليهم بلياء الكوفيون أن الناس بفتح الهمزة والباقون بكسرها حفص وحمزة وكل اتوه بقصر الهمزة وفتح التاء والباقون بمد الهمزة وضم التاء ابن كثير وأبو عمرو وهشام خبير بما يفعلون بلياء والباقون بالتاء الكوفيون من فزع بالتنوين والباقون بغير تنوين الكوفيون ونافع يومئذ بفتح الميم والباقون بكسرها عما تعملون قد ذكر يا آتها خمس إني آنت نارا فتحا الحرميان وابو عمر أوزعني أن أشكر فتحها ورش والبزي ما لي لا أرى فتحها ابن كثير وعاصم والكسائي وهشام إني ألقي وليبلوني أشكر فتحها نافع وفيها محذوفتان أتمدونني بمال قرأ حمزة بنون واحدة مشددة والباقون بنونين ظاهرتين وأثبت الياء في الحالتين ابن كثير وحمزة وأثبتها في الوصف نافع وابو عمرو فما اتاني الله أثبتها مفتوحة في الوصل ساكنة في الوقف قالون وحفص وأبو عمرو بخلاف عنهم أعني في الوقف وفتحها في الوصل وحذفها في الوقف ورش وحذفها الباقون في الحالين ووقف الكتائي على واب النبل بالياء ووقف الباقون بغير ياء وقد ذكر قبله سورة القصص قرأ حمزة والكسائي ويرى فرعون وهامان وجنودهما بالياء مفتوحة وفتح الراء وإمالة فتحها ورفع الأسماء الثلاثة والباقون بالنون مضمومة وكسر الراء وفتح الياء بعدها ونصب الأسماء الثلاثة حمزة والكسائي عدو وحزن بضم الحاء وإسكان الزي والباقون بفتحهما ابن عامر وأبو عمرو حتى يصدر جعاء. بفتح الياء وضم الدال والباقون بضم الياء وكسر الدال يا أبتي هاتين علاء لأهلهم كثوا قد ذكر عاصم أو جذوة بفتح الجيم وحمزة بضمها والباقون بكسرها حفص من الرهب بفتح الراء وإسكان الهاء والحرميان وأبو عمر بفتحتهما والباقون بضم الراء وإسكان الهاء ابن كثير وأبو عمر فذانك بتشديد النون والباقون بتخفيفها نافع مع يريد ان يصدقني بفتح الدال من غير همز والباقون بإسكان الدال والهمز وحمزة على مذهبه في الوقف عاصم وحمزة يصدقني برفع القاف والباقون بجزمها ابن كثير قال موسى بغير واو والباقون وقال بالواو ومن تكون له؟ قد ذكر نافع وحمزة والكثائي إلينا لا يرجعون بفتح الياء وكسر الجيم والباقون بضم الياء وفتح الجيم الكوفيون قالوا سحران بكسر السين وإسكان الحاء والباقون بفتح السين وألف بعدها وكسر الحاء نافع تجبى إليه بالتاء والباقون بالياء في أمها رسولا قد ذكر أبو عمرو أفلا يعقلون بالياء والباقون بالتاء بضياء قد ذكر والوقف على ويك ان الله ويكأنه مذكور أيضا في بابه حفص لا خسف بنا بفتح الخاء والسين والباقون بضم الخاء وكسر السين يآتها اثنتا عشرة ياء ربي أن إني آنست إني أنا جال إني أخاف ربي أعلم عندي أولم ربي أعلم فتحهن الحرميان وأبو عمرو وروى أبو ربيعة عن قنبل وعن البزي عندي بالإذكان فقط إني أريد ستجدوني إن شاء الله فتحهما نافع لعلي آتيكم لعلي أطلع سكنها الكوفيون معي ردءا فتحها حفص. وفيها محذوفة أن يكذبون قال أثبتها في الوصل ورش ينتهي هنا مجلسنا هذا بخير نلقاكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته